وأن الكتاب الذي يشرح هو الكتاب الذي بين أيديكم كتاب شرح أصول الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عسيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنت قد تكلمت في المجلس الماضي عن مقدمة عرفت فيها بالمؤلف رحمه الله تعالى وبالكتاب الذي سيتم شرحه. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في القراءة في الكتاب والتعليق عليه نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا وعنوان درسنا اليوم هو الدين الإسلامي وأركانه فإذا تأملنا في الكتاب ونظرنا فيه نظرة سريعة نجد أن الشيخ رحمه الله تعالى قد بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها البسملة وأثنى فيها على الله عز وجل وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر بعض الأمور التي وضح فيها أهمية علم التوحيد ومن فوائد هذه المقدمة أنه طبق فيها سننا فلكل موطن سنة علمها من علمها وجهلها من جهلها وأنه سأل الله عز وجل في هذه المقدمة أن يعينه على القبول والإتمام هذا العمل وختم هذه المقدمة بالأمور الدالة على أهمية التوحيد التي تشحذ الهمم وتجدد نوايا طالب العلم ثم بعد ذلك بدأ بعد هذه المقدمة بتمهيد تكلم فيه عن الدين الإسلامي وأركان هذا الدين والثمرات التي تنبني على فعل هذه الأركان فعلا سليما صحيحا كما قلنا أن هذا من عادة الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه طيب ما الفائدة من هذا التمهيد الفائدة من هذا التمهيد أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك أن الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وسنعلم معنى الكلمتين في الدرس إن شاء الله الدين الإسلامي عقيدة وشريعة كل لا يتجزأ لا ليس عقيدة وحدها ولا شرائع وحدها وأراد بهذه المقدمة أن ينبه صنفين على خطأ يحدث منهما الصنف الأول من الناس صنف يهتم بتعلم الشرائع من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك ولا يع يعني يعير تعلم العقيدة أيهتمام من اهتماماته ولا يتعلم العقيدة فيوضح له الشيخ رحمه الله تعالى أن الإسلام عقيدة وشريعة وأنه إذا لم تصح عقيدتك لن يتقبل الله عز وجل منك هذا العمل الذي تقوم به قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في صورة الأنعام ولو أشركوا هؤلاء الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فيوضح لك أن العقيدة مهمة والشرائع أيضا مهمة وكلاهما لا يتجزأ عن الأخ والصنف الثاني الذي تعلم العقيدة ولكنه أهمل الشرائع إما أنه تعلم هذه العقيدة وأهمل هذه الشرائع إما أهملها أن يتعلمها لم يتعلم كيف يصلي ولا يتوضأ ولا يحج ولكنه يصلي كما يصلي الناس وإما أنه علم ولم يعمل وحينئذ لا ينفع هذا العمل يقول لك يا شيخ أنا عقيدتي سليمة أنا سلفي المعتقد المعتقد وتجده كذابا تجده يخلف المواعيد تجده يخلف العهود تجده خائنا فهنا ينبه له الشيخ أن الإسلام عقيدة وشريعة نبدأ معا في الكتاب بإذن الله عز وجل افتح معي صفحة ثلاثة قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم. فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ معنى بسم الله الرحمن الرحيم هنا يعني في هذا الموضع بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو ألف. يعني هي بسم الله الرحمن الرحيم في أي مكان معناها اكتب أو لا. معناها مناسب للمقام الذي تفعله فقال علماء النحو أن هذه البسملة باسم باء هذا حرف جر واسم مجرور كل جار ومجرور لابد له من شيء يوضح معناه الجر المجرور هذا يسمى متعلق يعني مثلا أنا قلت لك على المكتب وسكت هل فهمت شيئا؟ لا لكن أقول لك مكبر الصوت على المكتب يبا فهمت هذا الميكروفون يتعلق بكلمتي على المكتب هنا تفهم كلامي لو قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم هل تفهم شيئا لا دي مثلها مثل مثلا قلت لك على المكتب البني الجميل الكبير الضخم هل فهمت شيئا لم تفهم شيئا لازم أوضح لك أنا بعمل له على هذا المكتب أو ماذا على هذا المكتب أو شيء يوضح المراد من هذا يب بسم الله الرحمن الرحيم هنا بسم جار ومجرور في شيء محذوف قدره العلماء هل هو فعل أو هو اسم اختلفوا في هذه المسألة ولكنه مناسب للمقام الذي أقوم بفعله مثلا بسم الله, بسم الله وأنا أكل. هابدأ في الأكل يبى معناها إيه بسم الله أكل مثلا أو أكلي هشرب يب بسم الله أشرب هركب مثلا السيارة يب بسم الله أركب أغلق الباب يب مناسب للمقام فهنا مثلا الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم يب بسم الله الرحمن الرحيم هو ماذا سيفعل سيكتب وسيؤلف لنا هذا الكتاب يب بسم الله الرحمن الرحيم معناها هنا بسم الله أكتب أو أؤلف اختصر العلماء رحمهم الله تعالى لفظ باسم الله الرحمن الرحيم في كلمة البسملة ويتم هذا من باب المنحوت عند علماء اللغة بسملة حسبلة حوقل إلى غير هذه الكلمات طيب لماذا ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة لماذا فعل هذا نقول لعدة أسباب أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فعل سنة من السنن فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح كتبه بالبسملة يعني رسائله ومكاتباته إلى الناس يفتتحها بالبسملة كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى هرق رسالة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رسالته بالبسملة ثانيا اقتداء بنبي الله سليمان صلى الله عليه واله وسلم فإنه افتتح رسالته إلى ملكة سبأ بالبسملة قالت إنه من قالت أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء الأنبياء الذين أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ثالثا اختذاء بالصحابة رضوان الله عليهم فإنهم افتتحوا كتابة مصحف الإمام بالبسملة وكانوا يفتتحون كتبهم أيضا ورسائلهم بالبسملة مصحف الإمام هو المصحف الذي كتب في عهد عثمان عليه رضوان الله تعالى كتب هذا المصحف وجمعت الأمة عليه كان مثلا كل واحد من الصحابة معه صحائف يكتب فيها مثلا ولكن قد يكتب تفسيرا في هذا المصحف فاختلفوا فيما بينهم فجمع المصاحف وأحرقها ثم جمع الناس على مصحف واحد هو مصحف إيه؟ مصحف الإمام فافتتحوا كتابتهم لمصحف الإمام بالبسملة سواء هي آية أو ليست بآية فافتتح المصحف بالبسملة افتتحوا كتابة المصحف بالبسملة وكانوا يفتتحون مكاسباتهم أيضا بالبسملة فعن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثه يعني الجد يحدث ابن ابنه فقال له أن أبا بكر أرسل إليه كتابا وهو في البحرين ويا أنس البحرين قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اقتداء هذه الجزئية مكونة من شقين اقتداء بالصحابة في شيئين في افتتاحهم لمصحف الإمام بالبسملة وفي افتتاحهم لمكاتباتهم ورسائلهم بالبسملة رابعا اقتداء بالأئمة والعلماء حيث أجمعوا على ابتداء كتبهم بالبسملة وهذا الإجماع إجماع عملي فأجمعوا على افتتاح كتبهم بالبسملة ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى هنا تعرف معنى البسملة وتعرف لماذا ابتدع المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة. ومن المهم جدا أن يعرف كل منا ما هو المطلوب منه. يعني أنت معي مثلا ملزم بالكتاب وبالأوراق التي التي تفرق عليك الأشياء التي أقولها وليست في في الورق أنت ليس ملزم بها إذا أردت أن تكتبها أنت وشأنك تكتبها أو لا تكتبها ما تحب مثلا يعني الشخنور مثلا ممكن الواحد فينا يجلس يحفظ في المعاني ويقول الشيخ الشخنور في الامتحان يقول لك أذكر أسماء الله الحسنى الموجودة في جزء عم ممكن بقى ويفوت أنه لا يحفظ هذا الجزء يبقى مطلوب مع الشيخ نور مثلا تحفظ الجزء عامة وتحفظ معاني الكلمات والأشياء التي توزع عليك في الورق وهكذا مع الشيخ عبد الرحمن يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 نستغفره نطلب منه المغفرة والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد جمع كتيبا صغيرا جمع فيه طرق هذه الخطبة وجعلها في كتاب وقال كما عندكم في الورق قد تبين من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن قديما كان البعض يظن أن هذه الخطبة كانت خطبة نكاح فحسب ولكن هذه الخطبة كما حققها الشيخ تقال في جميع المواطن وقال في آخر صفحة في آخر صفحة في الورق موجودة اسمها إيه؟ مقدمة الخطيب هذه ليست مطلوبة منك في الامتحان ولكن يفضل لمن يتصدر منا للتدريس أو للخطابة أو لهذه الأشياء أن يحفظها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألا يزيد فيها وأن يتجنب فيها الأشياء التي ليست منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه أن يقولها بين يديك بين يديك لامهم في أمور دينهم. سواء كانت خطبة نكاح أو جمعة أو محاضرة أو غير ذلك ولي فيها رسالة مطبوعة نشرتها مجلة التمدن الإسلامي إلى غير ذلك مع الأسف من العلماء وهي مهجورة يقول الشيخ أنها مهجورة مع الأسف من العلماء قاطبة فيما علمت فلعلهم يعودون إليها ويحيونها خطبة الحاجة تنتهي إلى الآيات فحسب يعني خطبة الحاجة حتى قول الله عز وجل فقد فاز فوزا عظيما هنا نهايتها الشق الآخر من أول أما بعد هذه سنة أخرى وليست من من خطبة الحاجة وكذلك قال الشيخ البني أيضا في الحاشية فعلى القطبائي أن يحيوا هذه السنة أيضا يعني البعض مثلا يزيد في الآيات مثلا ويقرأ مثلا بداية صورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم مثلا ويذكر آيات للتقوى أخرى نقول أن الأمر في ذلك واسع ولكن الأولى الالتزام بالسنة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها هذا الكلام ليس كلام الإمام الألباني أو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فحسب قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها قال في كل حاجة شعبة وابو اسحاق من هل شعبة ابن الشيخ ابو اسحاق الشيخ ابو اسحاق له ولد شعبة اسمه شعب هل هو شعبة ابن الشيخ ابو اسحاق يسالوا لا طب شعبة مين طيب كيف عرفنا انه شعبة ابن الحجاج ازاي يعني هذه نرجعها الى ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي يبقى لم نعلم هذه الجزئيه ان شعبة هو شعبة ابن الحجاج أبو بصام رحمه الله تعالى وأن أبا إسحاق هذا هو عبد الله بن عمر له أبو إسحاق السبيعي لم نعلم هذا إلا من علم الرجال الذي ذكرنا إيه أهميته في المرة الماضية يقول له في كل حاجة لأن البعض يقول أن الشيخ الألباني فحسب هو الذي يقول ذلك نقول لأ المسألة معروفة عند السلف ومستفيدة عندهم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما ما معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي الإمام المقرئ الحافظ المفسر أحد الأعلام قال صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء أما نه تنبه إيه بشمنا نذكر الاستفسار التنبيه اللي هو الشيخ رحمه الله تعالى نبه عليه أن البعض يزيد نستغفره ونتوب إليه ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولكن بعد التحري لم نجد في الحديث نتوب إليه الشيخ كما تلاحظ أنها مذكورة في مقدمته نستغفره ونتوب إليه ولكنه في أحد كتبه رجع عن هذه اللفظة وهذا من تحريه رحمه الله تعالى وعدم استكباره عن الرجوع إلى الحق حيث علمه وهذا من شيء وصفات العلماء رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وعلى آله عرفنا أن صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة هي الدعاء طيب ما معنى الآل الواردة هنا معنى الآل الواردة هنا هم المؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم يعني من آمن به واتبعه من أهل بيته مثل فاطمة رضي الله عنها أو علي أو الحسن أو الحسين إلى غير ذلك من أهل بيته يعني معنى ذلك قولك ما معناها هنا هل لها معنى آخر أقول لك نعم الآل لها معنيان إذا ذكرت الآل وحدها يعني مثلا كما أقول مثلا محمد صلى الله عليه وآله يب معناها هنا من آمن به من أتباعه أتباعه من المؤمنين الذين اتبعوه من يوم مبعثه إلى يوم القيامة يبى ندخل فيهم نحن مثلا ندخل في الآل بهذا المعنى أما إذا ذكرت مع الأتباع فمعناها المؤمنون من أهل بيته ويكون هذا من باب عطف العام على الخاص يبقى الآل مؤمنون أيضا واتبعوه ولكن يخصوا بالذكر هؤلاء الآل مرتا يبا هم من آمن به واتبعه من أهل بيته ثم يدخل في أتباعه فيكون هنا من باب عطف العام على الخاص فالآل لها معنيان هم المؤمنون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أتباعه على دينه منذ بعثاء إلى يوم القيام قال أما بعد هذه الكلمة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يقول هذه الكلمة يبى التي فعلها الشيخ رحمه الله تعالى أنه بدأ كتابه بالبسملة وبدأ بجزء من خطبة الحاجة وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد هذه أيضا من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد يبقى أنا أقدم لك مقدمة بدل ما أن تقول لي وبعدين لا أقول لك أما بعد أدخل في صلب الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه قال فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدر وأوجبها مطلبا لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه، ولذا أجمعات الرسل على الدعوة إليه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية وشهد بها له ملائكته وأهل العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لك في هذه الفقه الأمور بعض الأمور التي تدل على أهمية هذا العلم لكي تشحد همتك وتعلو حتى تطلب هذا العلم يعني مثلا إذا أتيت لك وظلت أشكر لك في وظيفة مثلا يعني تريد مثلا أن تتزوج كن مهندسا تريد أن تركب سيارة كن مهندسا تريد أن تسافر إلى هناك كن مهندسا وظلت أشكر لك من أذكر مهنته؟ أي مهنة مثلا كن دكتور بلاش مهندس <تصفيق> بس متنتفين الدكاترين، فكن مثلا أي مهنة يبقى أشكر لك في هذه المهنة فتعله همتك حتى تطلب وتتعلم هذه المهنة، فهو رحمه الله تعالى ذكر لك الأمور التي تشحذ همتك حتى تطلب وتتعلم هذا العلم، هذه الأمور هي أنه قال لك أنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأسأل أنه العلم بالله تعالى وأساس شرائعه هذا أول هام لماذا نطلب هذا العلم؟ لأنه العلم بالله تعالى وأساس شرائعه فهو أول واجب على المكلف أن يتعلم توحيد الله عز وجل كما قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد ليس كما يدعيه البعض أن أول واجب هو النظر أو الشك أو التأمل إلى غير ذلك أول واجب عليك هو التوحيد فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن أول شيء أمره به قال فأعلمهم شهادة لا إله الله أو أن يوحدوا الله بأول شيء يطلب من العبد هو أول شيء يجب عليه أن يتعلمه كما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ فإنهم مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه فالإنسان بغير توحيد لن تقبل أعماله ولأن الشرك سبب في حبوط الأعمال والتوحيد سبب في قبول هذه الأعمال ثانيا قال لك يب أنه, أشرف يب أنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائه فكل علم شرف هذا العلم بشرف المعلوم الذي فيه هذا علم يتعلق بالله عز وجل سيكون أشرف العلوم علم آخر مثلا مادي فيزياء أو كيمياء أو رياضيات مثلا علوم هامة ولكن هذا أهم منها لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل فشرف كل علم بشرف الذي تتعلمه فيه في هذا العلم ثانيا قال لك ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه هذا هو المدخل هذا هو المفتاح التي تدخل الذي تدخل به الجنة أو يكون سبباً في حبوط عملك والعياذ بالله وأساس شرائعه ولذا أجمعات الرسل ده السبب الثالث ولذا أجمعات الرسل على الدعوة إليه لو رسول واحد أمر قومه بفعل ما نعلم أن هذا الفعل هام ما بالك إذا أجمع الرسل كلهم على أمر ما يب يدل على عظم هذا الأمر وأهميته فأجمع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا أصل دعوتهم جميعا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل الأمر الرابع أن الله عز وجل شهد لنفسه بالوحدانية وأشهد عليها خواص خلقه من الملائكة وأهل العلم فهذه أمور أربعة تدل على أهمية هذا العلم الأمر الأول أنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده الأمر الثاني أنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه الأمر الثالث إجماع الرسل على الدعوة إليه. الأمر الرابع. الأمر الرابع هو شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية وأشهد عليها خواص خلقه. قال لك ولما كان هذا شأن التوحيد لم يتركك بعد ذلك يعني أخبرك بأهميته ولكنه ما تركك المفروض من الطبيعي بعد أن ذكر لك أهمية هذا العلم ومكانته أن تسأل كيف أتعلم هذا العلم ومن يعلمني هذا العلم ولكنه لم يترك هكذا قال ولما كان هذا شأن التوحيد كما ذكرت لك كان لزاما واجبا على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دينه على أساس سليم يعني عم الشيخنا لو تعلمت هذا العلم ماذا سيفيدني قال لك الشيخ تبني دينك على أساس سليم لأن هذا هو الأصل واطمئنان وتسليم تسعد بثمراته ونتائجه من أصول الإيمان التي سندرسها بإذن الله عز وجل الإيمان بالقدر إذا آمن المسلم أن كل شيء بقدر وأن كل شيء مكتوب في علم الله عز وجل وأن كل شيء يصيب المؤمن خير له إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له يعلم أنه يتقلب في نعيم الله عز وجل في كل أحيانه إن مرض فهو في خير وإن كان صحيحا معافى فهو في خير وإن عاش على طاعة فهو في كل خير يبّى يعلم أن كل شيء بأمر الله عز وجل هذا من ثمرات من دراسة وتعلم الإيمان بالله عز وجل وأركان الإيمان يبّى تبني دينك على أساس سليم وقم وتسليم تسعد بثمارته ونتائجه تسعد بها في الدنيا وتسعد بها في الآخرة بإذن الله عز وجل يعني يؤتى بأنعم أهل النّ بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيمًا قط فيقول لا مهما تنعم في هذه الدنيا غمسة واحدة لا يذكر نعيمًا مما تنعم به ولكن المسلم يعيش في نعيم الله عز وجل حتى ولو كان من أفقر الفقراء كان أحد السلف يقول نحن في نعيم وجنة لو علمها أبناء الملوك لجال عليها بالسيوف قال رحمه الله تعالى صفحة خمسة الدين الإسلامي الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا يقبل من أحد دينا سواه قال الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي إلى آخر هذه الآيات الكلام المنثور الذي في أول هذه الصفحة هو تعريف الدين الإسلامي كل آية من الآيات التي في الأسفل تدل على جزئية من التعريف التعريف لا يأتي به الشيخ من عند نفسه ولا يخترعه لا كل شيء في التعريف ديننا ينبني على أصول كتاب وسنة وإجماع وقياس هذه أصول لا يأتي بها من عند نفسه قال هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وتلم ختم الله به الأديان من فين عم الشيخ؟ قال لك قال الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم فين الشاهد ولكن رسول الله وخاتم النبيين يب بعث الله به محمدا ختم الله به الأديان في هذه الآية وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا هذه الجزئيات في الآية التي بعدها قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم هذه واحدة وأتممت عليكم نعمتي الثانية ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى قال وأتم بي على قال فلا يقبل من أحد دينا سواه هذه في الآيتين التي بعدها إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في الآية الأولى أسلوب حصر إن الدين عند الله الإسلام تقديمه ما حقه التأخير اللي هو الجر والمجرور عند الله هذا جار ومجرور الإسلام يتعلقوا بالإسلام الإسلام مقدم إن الدين،, إن الدين الإسلام عند الله عز وجل تقديم ما حقه التأخير عند الله ذي تؤخر لما قدمت تفيد الحصر. أي لا دين عند الله عز وجل يقبله غير الإسلام قال ومن يبزغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين والدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بل وأرسل به جميع الأنبياء فالدين الإسلامي لا يقتصر على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه دين جميع الأنبياء قال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين قال الله عز وجل عن موسى صلى الله عليه وسلم قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إلى آخر الآيات قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين وعيسى عليه السلام وحواريه قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون والآية الأخرى واشهد بأننا مسلمون يبأ الإسلام هو دين جميع الأنبياء ليس دين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم أنا أول الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرى قالوا كيف يا رسول الله قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي يبقى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كلهم أصل دينهم ودعوتهم واحدة كما قال الإمام النووي قال معنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كل نبي له شرعة وشريعة تناسب قومه ومكانهم ودمانهم ولكن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الشريعة الخاتمة فجاءت مناسبة لكل زمان وكل مكان حتى تناسب أنها تكون هي الشريعة الخاتمة والباقية إلى يوم القيامة قال أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف وكما ذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فبعثه بدين الإسلام يعني محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي بعث به جميع الأنبياء فإن الدين عند الله الإسلام ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا من الأولين ولا من الآخرين يبى الدين ودين هو دين جميع الأنبياء نسيت أن أعرف لكم التوحيد وهذا تعريف هام جدا فهو العلم الذي نتكلم فيه التوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا أما شرعا فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فكما سنعلم أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور منها الربوarat والألوهية والأسماء والصفات يب التعريف جعل الشيء واحدا في حق الله عز وجل إفراد الله عز وجل بماذا؟ بما يختص به من الربوهية والألوهية والأسماء والصفات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 الشاهد من هذه الآية قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي لأن الأمر عند علماء الأصول يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه صارف إذا جاء الأمر فهو للوجوب ما لم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قال صل قبل المغرب صل قبل المغرب صل قبل, قبل المغرب إذا توقفنا إلى هنا يب هذا الصلاة قبل المغرب واجبا. أما لما قال لك لمن شاء هذه قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والقرينة قد تكون في نفس الدليل أو منفصلة يعني هنا القرينة أتت في هذا الدليل وقد تأتي في دليل آخر فالشاهد هنا قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي هذا هو الشاهد أنه أمر من الله عز وجل والأمر للوجوب بين الذين لكم. ورس ورسول ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت. ولم يؤمن بالذي أرسلت صح هذه الكلمة أرسلت به وليس له كما هو مذكور صفحة 6 في أول الصفحة الحديث بالذي أرسلت به وليس له إلا كان من أصحاب النار يب أي واحد من اليهود والنصارى وذكر اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب يعني هم أهل دين فغيرهم من باب أولى إذا كان اليهود والنصارى لو سمعوا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يتبعوه كانوا من أصحاب النار فما بالك بعبدة الأوثان وغيرهم وهذا دليل يدل على أن اليهود والنصارى ممن هم موجودون معنا الآن هم كفار وهذه عقيدتنا لا ننازع عليها ولا نفاصل عليها أبدا نعتقد وندين الله عز وجل أن النصارى الذين يعيشون معنا كفار ولكن لا يمنع ذلك أن نبرهم ونقصد ونقصط إليهم ونعاملهم معاملة حسنة وهذا سيأتي معنا في الإيمان بالرسل يبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لك أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان من أصحاب النار يبى هذان الدليلان الآية والحديث يدلان على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل إلى جميع الناس وأنه فرض عليهم أن يدينوا لله عز وجل بهذا الدين قال رحمه الله تعالى والإيمان به أي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان والإذعان هو الخضوع والإقرار والانقياد لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديات ما معنى الإيمان? الإيمان في اللغة هو التصديق هذا معناه في اللغة أما في الشرع فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح واللسان من الجوارح أيضا وعمل بالقلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان في اللغة هو التصديق وفي الشرع هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا إجماع أهل السنة قاطبة على أن الإيمان هو هذا التعريف قول وعمل قول القلب واللسان القلب له قول وله عمل قول القلب هو التصديق والاعتقاد وقول اللسان هو النطق بالشهادتين أما عمل القلب فالقلب أعمال مثل الخوف والإنابة والتوكل والمحبة هذا من أعمال القلب وأعمال الجوارح مثلا أعمال واللسان له أعمال منها الذكر إلى غير ذلك فالإيمان قول وعمل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة أصل اتفقوا عليه جميعا أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة كما قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى أن يزيد وفي الوزن يرجحه، فإيماننا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب ما الفائدة في كل تعريف أن نذكر هذا التعريف لغة وشرعا أو لغة والصلاح؟ أننا اللغة لها أهلها، نحن الآن نتكلم في علم العقيدة يب في الصلاح علم العقيدة يب لا يصح أن نقول أن الإيمان هو التصديق. لا الإيمان في الصلاح أهل هذا الفن يقولون أن الإيمان قول وعمل مثلا قد يكون المعنى اللغوي يطابق المعنى الشرعي كلاهما واحد يحل أحدهما مكان الآخر وقد يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي مثلا الصيام في اللغة في الإمساك إمساك عن كل شيء أمسكت عن الطعام فأنت صائم لغة أمسكت عن الشراب أنت صائم أمسكت عن الحركة والكلام أنت صائم فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية يبقى هي صامت عن الكلام هي ممسكة عن الكلام الخيل تصوم مثلا تصوم عن الجري تصوم عن الأكل يبقى صائمة أما الصيام في الشرع له تعريفه الإمساك عن المفطرات إلى آخر هذا التعريف وقد يناقض التعريف في اللغة التعريف في الشرع الإيمان في اللغة التصديق في الشرع إيمان اعتقاد بالقلب إلى آخر هذا التعريف لو قال أحد منا أن الإيمان هو التصديق فهذا اعتقاد المرجع اعتقاد فاسد تماما يب هنا المعنى اللغوي يناقض المعنى الشغل يب نعرف المعنى اللغوي حتى إذا كان صحيحا نقول به في الشرع وإن كان خطأ نتجنب هذا المعنى لأن الأصل في الكلام أنه بلغة العرب والقرآن قد نزل بلغة العرب فنعرف هذا المعنى في اللغة وفي الشرع قال والدين الإسلامي متضمن لا لسه أبو طالب ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد النصرة ولكنه مات كافرا بالله عز وجل طب لماذا نؤصل هذا المعتقد لأنه يخرج علينا الشيعة مثلا يقولون أن أبا طالب مؤمن يتكبرون لأن أبا طالب عم علي رضي الله عنه كيف يكون عم علي كافر أبو علي كافر يتكبرون عن أن يقولوا يعني سيدنا علي رضي الله عنه أبوه كافر لا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوه وأمه في النار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل أبي وأبوك في النار مش مثلا أبو سيدنا علي نتكبر أن نقول أنه كافر ويخرج علينا بعض الصفية الآن يقولون أنه إن شاء الله سيقومون بعمل مولد لأبي طال فنؤصدها لا جزاك الله خير جزاك الله خير <تصفيق> يبهم يريدون أن يقولوا أن أبا طالب مسلم ويريدون أن يقوموا بعمل مول لله فنؤصل هذا الاعتقاد أبو طالب ناصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه مات على الكفر والدليل هو الحديث الذي عندك الذي أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى عن المسيب ابن حذن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرت أبي طالب الوفاء أبو طالب في سكرات الموت أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عند أبي طالب في هذه اللحظة أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وفي رواية أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وهذه هي من فوائد الصحبة هذا صحبته كانوا سببا في هلاكه وإهلاكه فلو كان الإنسان صحبته سيئة يعينوه على الشر إن كانت صحبته صالحة أعانه على الخير. أنت مثلا تأتي لإنسان وتقول له يا فلان هيا نصلي. فمعه, فمعه إنسان صالح آخر يقول نعم يلا نصلي. لو معاه واحد تاني فاشل مثلا إن شاء الله هنصلي في البيت. إن شاء الله يا عم الشيخ هنصلّي. ادعيلي واسف إن شاء الله وأنا حصلّي. بهذا صحبته السيئة أعانته على عمل السوء وهو ترك الصلاة. وأما الصحبة الصالحة فتذكره إن هو نسيا ذكروه. فهذا أصحابه كانوا سببا في هلاكه وعبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك ولكن أبا جهل قد مات على الكفر فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه يعني يقول له يا عم قل لا إله إلا الله ويعودان بتلك المقالة يقول أن يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب حتى قال أبو طالب آخر شيء كلمهم به قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما والله استغفرن لك ما لم أنهى عنك سأستغفر لك حتى ينهان الله عز وجل فأنذر الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله عز وجل في أبي طالب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والهداية في هذه الآية هداية التوفيق لأن الهداية هدايتان الهداية نوعان هداية توفيق وهذه بيد الله عز وجل وهدایة بيان وإرشاد ودلالة وهذه بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء والمصلحين وغيرهم قال الله عز وجل وإنك لا تهديهم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يب هنا تهدي فالهداية في الآية الثانية هداية دلالة إن عليك إلا البلاغ أنت تدل والله عز وجل إن شاء أن يهديه هذا وإن لم يشأ فلا يهديه عز وجل الدليل الثاني عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك يعني كان يحميك قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يبغى لولا النبي صلى الله عليه وسلم وقفف عنه العذاب شفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه من الشفاعة الخاصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له شفاعات خاصة به مثل الشفاعة العظمى يوم الموقف وأن يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة وشفاعته في أبي طالب أن يخفف عنه العذاب هو شفع له ولكن شفاعته لم تنقله من النار إلى الجنة ولكن خففت عنه العذاب في النار قال هو في ضحضاح من نار والضحضاح ما يبلغ الكعب لولا أنا يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار وآذان الدليلان يدلان على أن أبا طالب مات على الكفر هو أن يقول لا إله إلا الله مع أنه مصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم ينطق بهتين الشهادتين وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على كفر من لم ينطق بالشهادتين وهو قادر عليه ضابط القادر هذه أخرج الأخرس لأن الأخرس لا يتكلم يب أخرس نقول له يجب أن تنطق هو لا يستطيع أن يتكلم أصلاً لكن من كان قادرا عن الكلام على الكلام يجب عليه أن ينطق ولو لم ينطق لكان كافرا بإجماع المسلمين وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في أنه مات كافرا وتبين كذب من ادعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه مات مؤمنا طيب كيف يأتي السؤال مثلا هنا أقول لك اذكر الأذلة على كفر أبي طال طيب الحديث هذا مطلوب إن شاء الله مطلوب ولكن منه الشاهد مهم حديث هام والشاهد فيه مهم يبقى يجب أن يحفظ يجب تذكر لي الدليلين طيب هنحفظ إجماع شيخ الإسلام لا مش. تقول لي نقل شيخ الإسلام الإجماعة على كذا خلص مش تحفظ نص الإجماع ليس هذا مطلوب منك تقول نقل الشيخ الإجماع على كبه نقل فلان اللي نقل الإجماع تحفظه والآخر تقول مثلا معنى هذا الإجماع وليس مطلوبا منك أن تحفظ الإجماع بحروف السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد قال رحمه الله تعالى والدين الإسلامي صفحة 6 متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمه قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ولا يظن ظان أن الأديان السابقة لم تكن كاملة لا كان حقا على كل نبي كما ذكر النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حق على كل نبي أن ينذر قومه من كل شر يعلمه لهم وأن يعلمهم كل خير علمه لهم كما أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان وأمة فهو بظهور هذا الدين ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخت ورفعت جميع الأديان التي قبل دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم واذا ذكر احد العلماء الدين الإسلامي مثلا وذكر المعنى الخاص المتبادر عند الجميع مثلا ان الدين الإسلامي هنا بمعنى شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما الاسلام فهو دين جميع الانبياء ولكن اذا قال الاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم يبقى يقصد به شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وامة أن تمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها صلاح الأمة في التمسك بأمر دينها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس بعض الناس يريد أن يأتي إلى النصوص ويلوي أعناقها حتى يخضعها لما يريد لا النصوص هذه صالحة لكل زمان ومكان وأمة يعني يا شيخ سنقطع وينسرق في هذا الزمن هذا ينافي حقوق الإنسان نقول لا والله الله عز وجل الذي خلقك هو العليم بما يصلحك يعلم عز وجل أن هذا هو الذي يصلح أمرك ويصلح حياتك فتمسك بهذا الدين والدين كما قلنا عقيدة كما سيأتي معنا عقيدة وشريعة سنأتي لها فهو عز وجل يعلم ما يصلحك وما يصلح لك فلذلك أمرك به عز وجل والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه الله عز وجل هو الذي وعدك ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا أن من تمسك بهذا الدين يعليه الله عز وجل على كل أحد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا تريد تمكينا أعبد الله عز وجل حق عبادته تريد أمناً؟ تريد كل مصالح هذه الدنيا فلتعبد الله عز وجل كما أمرك عز وجل قال تعالى جواب الشرط هنا مثلا في هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعامل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلناه من بعد خوفهم أمنا. ما ما ماذا نفعل حتى نأخذ كل هذه الجوائز؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بهذا الطريق للتمكين ولنصرة ولالأمن. عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال والدين الإسلامي. عقيدة وشريعة وكما نقول أن الظهور والنصر ظهوران ليس ظهورا واحدا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ظهور باليد والسلاح يكون هذا النبي ظاهرا على كل أحد كما حدث لسليمان صلى الله عليه وآله وسلم اذهب ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أذلة فهذا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكن الله عز وجل له في الأرض وظهر ظهور اليد والسلاح والظهور الآخر ظهور الحجة واللسان يعني النبي حتى ولو قتل هذا النبي لو قتله قومه فهو منصور من الله عز وجل لأن النصر ليس نصر يد وسلاح فحس ولكنه نصر حجة ولسان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الإمام ابن كثير فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوائهم لله كان نصرهم بحسبهم وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما وتحكموا في سائر العباد والبلاد ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهرهم بحسبهم يبقى النصر والتمكين يكون بحسب التمسك بدين الله عز وجل فقال رحمه الله تعالى الإسلام عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه يبقى الإسلام ليس كما يريد أن يحصره بعض الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئاً يحصر الإسلام وتطبيق الشريعة في الحدود فحسب وقطع اليد والجلد وغير هذه الأشياء نقول له تأمل فالإسلام عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه يأمر بتوحيد الله عز وجل وينهى عن الشرك يأمر بالصدق وينهى عن الكذب يأمر بالعدل وينهى عن الجور وليس الجور يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق يأمر بصلة الرحم وهم الأقارب وينهى عن القطيعة يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه والشيخ رحمه الله تعالى أعرض عن ذكر الأدلة في كل جزئية من هذه الأشياء كل جزئية من هذه عليها أدلة ولكنه لو ذكر الأدلة عليها لخرج عن موضوع كتابه وكتابه اسمه إيه؟ شرح أصول الإيمان ليس كتابا في الأقلاق مثلا حتى أذكر لك الصدق والكذب والأمان والخيانة وبر الوالدين والعقوق إلى آخر هذه الأشياء ولكنه رحمه الله تعالى ذكر لك آية جامعة قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبقر يعجوكم لعلكم تذكرون فالإسلام عموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل أي خلق سامي فالإسلام يأمر به وينهى عن كل خلق سافل قال رحمه الله تعالى أركان الإسلام أركان الإسلام أو دعائم الإسلام او أصول الإسلام كلها بمعنى واحد أسسه التي ينبني عليها وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وفي رواية على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هيبدأ يعرف لك كل ركن من أركان الإسلام ويذكر لك ثمراته والتعريف مطلوب ومهم فمثلا الشهادة ما معناها الشهادة وحدها معناها أعتقد بقلبي ناطقا بلساني قال الاعتقاد الجازم اعتقدت بقلبي المعبر عنه باللسان نطقت بلساني بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذلك مشاهد الله كأني أعتقد هذا كأني أرى وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به لسببين شهادة, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هذين الشقين ركن واحد من أركان الإسلام لماذا جعل ركنا واحدا قال إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة الله لا إله إلا الله وإما السبب الثاني وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بشرطين أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل وأن يكون هذا العمل متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشهادة الله لا إله إلا الله يتحقق الإخلاص وبشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق المتابع وهنا يأتي سؤال أسألك فيه مثلا لماذا جعلت الشهادة رقنا واحدا مع تعدد المشهود به ومن ثمرات الشهادة العظيمة ثمرات قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى كان من عادته أن يذكر الشيء ويخرج لك ويستنبط الثمرات من هذا الشيء وهذا مما يعين على فهم الإسلام التدبر في مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة تفهم الإسلام وتحب الإسلام ولكن هذا ليس من كل أحد كما نقول هذا عالم تدبر واستنبط لأن له آلة وأصول فاستنبط بها أما إنسان آخر جاهل يأتي ليريد يلوي أعناق النصوص حتى يستنبط فوائد ودرر فيخرج ببعر والعياذ بالله ومن ثمرات الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين لأنك إذا شهدت أن لا إله إلا الله تحرر قلبك من كل رق لغير الله عز وجل لا تخاف أحدا إلا الله واتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنك تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما إقام الصلاة فهو التعبد صحيح هذه معي تبعد مكتوب عندك التعبد صفحة عشر هو التعبد الله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئتها هذا تعريف هام المطلوب في الكتاب التعريفات والتقسيمات والأذلة تضبط جيدا أي كلام آخر تفهمه لكن التعريف تحفظه مثل اسمك ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر والثمرات أيضا بعد وأما إيثاؤ الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرزيل البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين وأما فوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفتراض في نهار رمضان ومن ثمراته ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله مكتوبة لمرضات هي مرضات صلحها معي لمرضات الله عز وجل وأما حج البيت فهو التعبد الله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني فهذه العبادات منها عبادات فيها مجهود مالي مثلا مثل الزكاة وعبادات فيها مجهود بدني مثل الصلاة والصو مثلا وعبادات تجمع النوعين مجهود مالي وبدني مثل الحج مثلا هو ينفق مثلا 20 أو 30 ألف حتى يحج من ماله والأعمال البدنية في الحج هذا عمل بدني وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره من هذه الثمرات تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرايا الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمور دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها كما قلنا بقدر التمسك بهذا الدين ينصرنا الله عز وجل قال ومن أراد استبانة يعني استضاح ذلك فليقرأ قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ما قال بركة واحدة بركات بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولينظر في تاريخ من سبق قال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال الله عز وجل إن في قص لقد كان في قصصهم عبرة فإن في التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب وهذا دأب المؤمن أنه إذا عرف الحق اتبعه ولكن الكافر إذا عرف الحق أعرض عنه قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الشريعة الشريعة كلمة إذا كانت وحدها إذا أطلقت الشريعة وحدها فهي تعم الدين كله عقيدة وأعمال ظاهرة أما إذا أطلقت العقيدة والشريعة مع بعضهما البعض يراد بالشريعة هي الأعمال الظاهرة والعقيدة هي الاعتقادات والأعمال الباطنة قال فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها تعليق الأخير على الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنه أن هذه الأركان والدعائم كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أن الإسلام مثله كبنيان البنيان له قواعد وأعمدة وأركان وجوانب بعد ذلك وحوائط مثلا هذه الأركان مثل أصول هذا الدين وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت ويثبت عليها البنيان وقد روي في لفظ بني الإسلام على خمس دعائم إلى آخر كلامه وقال وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها يعني إنسان لم يأتي بهذه الأعمال الخمسة زال دينه ولم يثبت بعد دوالها وكذلك إن زال منها الركن الأعظم الذي هو الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وزوالهما يكون بالإتيان بما هذا هاتين الشهادتين وأما زوال الأربع البواقي الصلاة والصيام والزكاة والحج فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها يعني يكفر أم لا يكفر أو بزوال واحد منها أم لا يزول أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة وفي ذلك اختلاف مشهور وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد يعني مثلا من, من الأئمة من كفر من ترك الصلاة ومنهم من لم يكفره الامام احمد رحمه الله تعالى له اقوال مرة كفره ومرة لم يكفره ومرة كفر من ترك الصلاة والزكاة ومرة لم يكفره يبى هذه الاقوال فيها نزاع مشهور لكنهم اجمعوا على ان من ترك هذه الاركان الخمسة فكفر. وان من ترك الركن الاعظم منها فهو كافر يبى يجمعها انه لو ترك الركن الاول يبه هو كافر سواء أتى بالأربعة أم لم يأت بها لا ينفع هذا العمل لأن العمل مبناه على هاتين الشهادتين يبأ أتى بالركن الأول لم يأتي بالركن الأول هذا كافر ترك الأركان الخمسة هذا كافر وفيها وفي بقية الأقوال نزاع مشهور. وفي آخر الورقة أسئلة على الدرس والذي قام بحل الواجب يأتي بالأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه لك